لقد أرسلنا رسلنا به وأنزلنا معهم وانزلنا معهم الكتاب واللذان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولي علمنا الله من يوصروه ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في لريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاتحون ثم قصينا على تريث وقصينا بعيب بنمoyer وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية لبتدعوها ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاض. ما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤثكم كثيرين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفق لكم والله رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم